عليك. وعلى نفس المسلمة الكثير, الكثير من صفحنا بعد فهذا نجلس تجيل من التفسير والتي نتدارس فيها صفحة الصفات نقرأ في آياتها ونقف مع فوائدها ومعانيها وكلما ازداد العبد تلاوة لكتاب الله ففهم المتدبر لايات القران كل مزداد بركه في حياته وثباتا على طاعه ربه سبحانه وتعالى فهذا الكتاب كتاب ربنا هو الروح التي بدونها يموت القلب وهو النور الذي بدونه يبقى العبد في ظلمات الجهد والغيط هذا القرآن هو الهدى والمعد عنه شقار هذا الكتاب الذي قال الله فيه كتاب أنسناه إليك مبارك ليدمر آياته وليتذكر أول الألمان هذا الكتاب الذي فرضاه فيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري بالكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا فهذا الكتاب هو الهدى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات فإذا أردت الثبات الثبات على طريق الله وإذا أردت البركة فعليك من القرآن تلاوة وفهما وتدبرا وقد يقول طائر أنا لا أستطيع القراءة أنا لم أتعلم فنقول له يقول الله تعالى وَلَقَدْ يَصَّبْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ دَكِرِكْ فَعِنْدَكَ إِذَاعَةُ الْقُرْآنَ فِيهَا الْقُرْآنَ يُقْرَأَ وفيها القرآن يفسر عندك القنوات المتخصصة في تلاوة القرآن كقناة المجد وكقناة الحرم القرآن يتلى فيها ليلة مرد فاسمع إلى القرآن تجد البركة في حياتك تجد تيسير الأمور تجد الثبات على طاعة الله تجد النجاة من الفتن فلنحرص على ولد من القرآن مهما كانت مشاغل مهما كانت المشاغل التي عندك احرص أن يكون لك جلسة مع كتاب الله احرص أن يكون لك ولد تستمع فيه إلى القرآن حتى وأنت في القرآن وفي سياراتنا وفي وسائل المواصلات نجد البركة نجد الشفاء شفاء القلوب وشفاء الأبدان أما البعد عن القرآن فهو الشقاء الذي يعيشه الناس في هذه الأيام من ضيق في الأرزاق ومن سوء للأحوال كل ذلك كما قرى الله عز وجل فمن اتبع هدائه فلا يضل وليشكر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة طوكا فالذي يتبع الهدى يتبع القرآن يجد الحياة الطيبة يجد البركة يجد السعادة يجد راحة البال والذي يُعرض عن القرآن لا يجد والعياذ لله إلا الشقاء إلا ضيق الأحوال إلا تغير الأمور فنسأل الله تعالى أن يسعدنا وإياكم باتباع القرآن وأن يرفعنا وإياكم بتلاوة وحفظ القرآن وقفنا في سورة الصافات عند الحديث عن أهل النار وما يقال لهم في يوم القيامة قال الله سبحانه وتعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما فيخشر أهل الزنا مع أهل الزنا وأهل شرب الخمور مع أهل شرب الخمور شلل كما كانوا شلل وعصابات في الدنيا يكونون شلل في الآخرة وما كانوا يعبدون أن يخشر المشركين وأصنامهم هذه الأحجار التي عبدوها من دون الله فخشروهم معه وهدوهم أي يسألون عن التوحيد ويسألون عن الدين ويسألون عن كل شيء فالكل سيسأل يوم القيامة ما لكم لا تناصرون ما لكم لا ينصر بعضكم بعض وقد كنتم تتناصرون في الدنيا ينصر أهل الباطل أهل الباطل ينصر أهل الكفر أهل الكفر كما نرى في هذه الأيام من فعل الشيعة ونصرتهم لأروس الوثنيين في إبادة المسلمين في سوريا وفي حلب فقال تعالى ما لكم لا تناصرون أي كما كنتم تتناصرون في الدنيا لكن في يوم القيامة لا ينفع بعضهم بعضا بل يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعضه قال بل هم اليوم مستسلمون أي أذعنوا استسلام لأنه استسلام بعد فوات الأوال بعد مشاهدة العذاب يوم لينفع الظالمين مع ذرتهم ولهم اللعنة ولهم الدار ثم أقبل بعضهم على الوعد يتساءلون يسأل بعضهم بعضا ويلوم بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويلقي بعضهم التهم على بعضا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال هؤلاء للشياطين التي أغوتهم أو للشياطين من الإنس التي أضلتهم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين كنتم تأتوننا عن طريق الخير والطاعة فتزاهدون في الخير تخوفون من طريق الله جل وعلا وتزينون لنا المعاصي والسيئات وتنكرون بالليل والنهار والمكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندالا بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على معضي يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا أي قال أهل الكفر من الكبراء من الذين أهوا وأضلوا مقوش عليكم انتم اللي كنتم تحبوا الإجرام انتم اللي كنتم تحبوا الضلام والشيطان يقول لأجباعه كذلك وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان وضربتكش على يدك إلا أن تعوتم فاستجبتم بي فلا تلوموني ولوموا قالوا بل لم تكنوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان أي من حجة وقوة ما جبرناكم على الكفر ما حملناكم على العصيان أنتم الذين سلكتموا الطريقة بأنفسكم نحن حربناكم وأغويناكم ولكنكم كنتم تحبون الغواية وكنتم تحبون الضلالة وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغيرون كان حالكم كثير فهذا تلاوم أهل الكثير مع بعضهم البعض وأهل الفجور والعسيان مع بعضهم البعض ليحظر كل من صاحب صاحبا على العسيان الذي يصاحب اهلا المعاصي سيندم سيندم أشد الندم يوم القيامة عندما يعبد على يديه ندما على مصاحبة الأشرار قال الله تعالى ويرمع عبد الظالم رسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذول ثم قالوا فحق علينا قول ربنا إنا لذائق حق علينا قول ربنا أي وجب علينا العذاب الذي قضى به ربنا سبحانه وتعالى والمقصود بكلمة ربنا هنا أن الله سبحانه وتعالى وعد بملء جهنم بملء جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب للنار أهلا وكتب للجنة أهلا ولا ينقص منهم فوجب حق علينا قول ربنا أي كلمة العذاب التي أوجبها الله عز وجل على أهل الشقاء وعلى أهل الضلال فلزال هذا الصياء في هذه الآيات في تلاوه من قول المستضعفين لكبرائهم ولسادتهم وقادتهم كما قال الله تعالى في سورة الأحزان قال تعالى إن قال الله سبحانه وتعالى وقالوا يوم, يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول انظر إلى حالهم وهم في النار coste com الله. فحق علينا قول ربنا إنا لذائعون أي إننا سنطلق العذاب معكم فقد كتب الله عز وجل على هؤلاء وعلى هؤلاء العذاب ولذلك سيشتركون في هذا العذاب لن يفلت منه أحد ولذلك قالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب يعني إذا كانوا مشتركين معنا في العذاب فزدهم يا رب زدهم من العذاب لأنهم هم الذين ضلون على الضلالة هم الذين أوقعون في الغواية فيسألون الله أن يضاعف عليهم العذاب وقال الله تعالى في آية أخرى وقال الذين كفروا رب الذين أضلان من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين انظر إلى هذا يقولون يا رب اجعل هؤلاء الذين كانوا سببا في غويتنا نريد أن نضعهم تحت أقدامنا ليكون في الأسفلين ومن الأسفلين فانظر إلى هذا كأفضل وإنما والعياذ بالله يسير في الضلال ويسير في الغواية منقادا كالبهيمة لا يستطيع أن يراجع هذا الذي يدله على الضلال ولكن في يوم القيامة يريد أن ينتقم يريد أن يراجع هذا الخل الذي في قلبه يريد أن يصبه على هذا الذي أضل وقال الذين كفروا ربنا ألنا الذين أضلان من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين قال تعالى فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون أي وجب علينا العذاب وإنا وأنتم لذائقوا العذاب لا بحال كما أخبر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون في العذاب إنا كن فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون قال الله تعالى فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون ثم قالوا وردوا عليهم يعني كانوا رؤساء في القواية رؤساء في الضلال فقالوا فأغويناكم إنا كنا غاوين هذا قول الجن للإنس وقول السادة لأتباعهم قالوا نعم إن أغويناكم إن أغويناكم تسببنا في إغوائكم تسببنا في إغوالكم قال فأغويناكم إنا كنا غاوين أي إننا لأننا كنا في الحقيقة غاوين قال فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون وذلك لاشتراكهم في الشرك والشر والفساد والعياذ بالله قال تعالى فإنهم يومئذ أي جميعا في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين أي هذا الذي يفعل بهؤلاء من خزين وإذلالهم وصوقهم إلى النار وحشرهم إلى جهنم مخشور الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون دون الله إن هذا الذي يفعل بهم إن كذلك نجل نفعل بالمجرمين أي من سائر الأصناف ليسوا أهل الشرك فقط بل الزناة أكلت الربا سافي الدماء فنعذب كل صنف مع صنفه وكل مثل مع مثيلة. ثم قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون هذه من جملة جرائمهم لاستكبار عن اتباعهم الكبر عند النصيحة إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون و لن محمد صلى الله عليه وسلم قولوا كلمه قولوا كلمه دالت لكم العرب ودان لكم العجب فيقولون ما, ما هي الكلمه يقول قولوا لا اله الا الله يقولوا اي كلمه الا هذه والعياذ بالله علاه كذب بس قال انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون يخبرون شرك الكريش وعن كبلهم وعنادهم أنهم كانوا إذا قيل لهم في الدنيا إذا قال لهم الله أو قال لهم رسوله إذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لهم أحد المؤمنين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فإذا هم يستكبرون ويشبئ ولا يستكبرون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر فقالوا ويقولون إنا لتالك آلهتنا لشاعر مجنون يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم فأتهمونه بأنه شاعر وأتهمونه بأنه أيضا مجنون وقد رد الله عز وجل هذه الفرية في كتابه في أكثر من موضع صدق نبيه صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون فهذا القرآن ليس بقول شاعر ولا بقول كان ولا بقول ساحر ولا بقول مجنون ولا بقول كذا فقد دافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه بل كان مركوزا ومستقرا في قلوب هؤلاء العظيم صدق النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين وكانوا يعلمون رجاح بعقله وكانوا يحكمونه بينهم كما فعلوا عندما اختلفوا في وضع الحجر الأسود من أو أي قبيلة تتشرف بوضع هذا الحجر وإذ بهم يتحكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان مجنون فلما تتحكمون إليه ولو كان كاثبا أو ساحرا أو ما زعمتموه فلما تضعون الأمانات عندهم كانوا يضعون الأمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله تعالى فإنهم لا يكثبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون لا يكثبونك والظالمين بآيات الله يجحدون فإذا هذه التهم وهذه الفرية التي اختروها على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا عنه أنه شاعر أو أنه كاهد أو أنه مجنون قد اختره الله سبحانه وتعالى ويقولنا إذ أئنا نتارك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء بالحق ليس بمجدون وليس بشاعر وأنتم تعلمون ذلك ولكنكم تكامرون ولكنكم تكثبون على أنفسكم بل جاء بالحق أي لم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعر ولم يقرد الشعر وذي من أوقو الشبه بين سورة الصفات وصورة ياسين التي سبقتها في سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن, لم يكن يقول الشعر ولا يقرد الشعر ولم يؤلف شعر صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق فليس بشاعر ولا مجنون بل جاء بالحق فأنكرتموه وكذبتم به هو أن يترك الخالق سبحانه وتعالى وتعبد هذه الأصنام وهذه الآلهة المسعومة التي صنعوها بأيديهم هل الذي يأتيكم ويقول بصلة الأرحام وحسن الجوار والصدق والأمانة هل هذا مجنون أم أنه يأتي بما يستحق أن يخترم من أجله صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق وصدق المرسلين ومعنى صدق المرسلين أي الذين صبقوا فلم يعارضهم وإنما جاء بمثل ما جاءوا به وأيد بالمعجزات كما أيد المسل من قبل بل جاء من وصدق المرسلين أي الذين جاءوا من قبل بكلمة لا إله إلا الله فدعوة كل الأنبياء واحدة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واشتنبوا الطاغوت فكل أمة أرسل الله إليها رسولا يدعوه إلى التوحيد أن يقول لا إله إلا الله وأن يكفره بما يُعبد من دون الله سبحانه وتعالى بَنْ جَاءَ بِالحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ يقول الله تعالى لهم إنكم يا من عاندتم يا من كفرتم بالله إنكم لذائق العذاب الأليم وبيّن أن العذاب المذاقة وذلك لتحققه جزاء تكذبكم ستتجرعون جزاء عنادكم إنكم أي أيها المكافرون أيها المستكبرون عن قول التوحيد إنكم لفائق العذاب الأليم ستطوقون هذا العذاب الشديد المؤلم ومعنى الأليم أي الموجع وما تجزون إلا ما كنتم تعملون هنا يبين الله تعالى مآل الكافرين مآلهم إلى العذاب وإلى الجحيل وأما الله تعالى لم يظلمهم وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم فقال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون فهذا الذي يحصل لكم من دخول النار ومن هذا العذاب الموجع إنما هو بسبب ما قدمته أيديكم من الكفر بسبب ما قدمته أيديكم من العسيان فلا تلوم إلا أنفسكم فالله عز وجل لا يرضم إثقال الله جل وعلا ليس القلام للعبيد سبحانه وتعالى فإذا نزل بالإنسان العذاب فليعلم أن هذا العذاب جزاء على أعماله السيئة والعكس فإن أهل الطاعة الذين أرضوا الله سبحانه وتعالى الذين كان همهم في رضى الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول لهم كما في سورة الإنسان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا قال الله تعالى إنكم لذالق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون بعض الفوائد من هذه الآيات قبل أن نواصل تفسير هذه الآيات إذا يقال لهم لا إله إلا الله يستكبرون فأنتم يا أهل الإيمان أنتم يا أهل الإسلام أنتم يا أهل التوحيد أنت يا من شرفك الله بلا إله إلا الله إذا كان أهل الكفر يستكبرون إذا قيل لهم لا إله الله ما يستكبرون فعلي بعض الناس إذا ذكر بالله تراه يشمئز والعياذ بالله إذا ذكر بالله تراه يغضب إذا ذكر بالله سبحانه وتعالى فعليك أن تكثر من قولك لا إله إلا الله أن تكثر من قول لا إله إلا الله وأن تزيد في الأذكار سبحان الله لنا ولا يريد الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك أيضا في هذه الآيات من الفوائد التحذير من اتباع أحد من اتباع أي أحد في الغواية وفي المعاصر أحيانا عندما ترى شابا شابا طيبا من عائلة طيبة أبوهم وناس طيبين وناس مخترمين قص الباقي يشرب يفعل أفعال سيئة يقول له يا ابن الطخي الله أنت بتعمل كده أنت مش وش كده يا ابن أنت مش وش كده أنت قريبك ومش وش كده يقول لك والله أنا أعمل صاحبي فلان هو اللي عيوني الشر صاحبي فلان هو اللي, اللي أعمل كذا وإحنا في زمن عجيب أصبح الولد يطيع صاحبه ولا يطيع أباه تبصّل ذلك الولد ماشي ورا صاحبه لو أن نرم نفسك في البحر يرم نفسه في البحر في حين نمكن أبو يأمره وينصحه ويذكره هنا هو ولا هنا أهو وهنا يأخذ من هنا وطلع من الود التالي ينفض دماغه لكن لو واحد صاحبه وأنه يعمل كذا تبصّل ولك نرم نفسك في البحر يرم نفسه في البحر زمن عجيب من على مدى الساعة أن يعصى الرجل أباه يضيع صاحبه يضيع صاحبه ويحصل له وكباب ربته ممكن تبص تلاقي البنت بتعامل امها كانها خدامه عندها كانها خدامه بعد ما بس الططش المحمول الطش ولا ده حتى سمعت في ودانه تقول دل لها لي كذا اقل لي بيضه سوي لي كذا اعملي لي كذا وتامر في امها وتنهى وكانها خادمه كانها امل عندها وهذا من اختلال الموازين هذا الزمن العجيب الذي نحن فيه فالصاحب ساحب الصاحب ساحب فاحضر احضر أن يكون أحد سبب في أن يقوي وأن يبعدك عن الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا التحذير من أن تكون المرأة عدوا لزوجها أو أن يكون الزوج عدوا لزوجته عندما يحمل الزوج زوجته زوجة زوجها على معصية الناس سبحانه وتعالى فليحضر كل من يظلم نفسه بالمعاصر والسيئات ويحمل غيره على ظلم نفسه ليحضر من قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعملون من دون الله فاهدوه إلى صراط الجحيم كذلك فنحن سنسأل أمام الله جل وعلا سنسأل عن كل شيء فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون سنسأل أمام الله عن أوحاتنا وعن أعمالنا وعن أهلنا وعن أولادنا وعن أموالنا وعن علمنا وعن أجسابنا كما قال الله تعالى ثم لتسألنا يوميذ عن النعيم سنسأل عن شربة الماء التي نشربها هل شكرنا الله عليها سنسأل عن صحة الجوارح إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عليهم سنسأل عن كل شيء أمام الله فوقفوهم إنهم مسؤولون فهل أعددت للسؤال جوابا بيناده الله جل وعلا هل أعددت للوقوف بيناده الله بيانا وتبيانا بيناده الله سبحانه وتعالى فمن فوائد هذه الآيات الكريمات محاسمة النفس قبل أن نحاسب بيناده الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا فيها صلى الله عليه وسلم في النفوس إذا قال المشركون عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر أو بأنه كاهن أو بأنه غير ذلك بأنه ساحن أو كذاب فنحن نعلم صدقه وأمانته نحن نعلم أنه رسول الله حقاً وصدقاً فتزداد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول كما قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء بالحق جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وجاء بالصدق ولم يفتري على الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في خطبة الوداع ألا هم قد بلغت ألا هم قد بلغت ألا هم قد بلغت فقالوا نعم فقال اللهم فاشهد ورفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم فاشهد فنحن يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وطركنا محجة البيضار ليلها كنهارها لا يزيم عنها إلا هالك لا يزيم عنها إلا هالك كذلك أيضا من فوائد هذه الآيات الكريمات أن عذاب المسلكين يوم القيامة مؤلم وموجع وأن هذا العذاب جزاء ما قدمت أيديهم وأن الله عز وجل ليس الظلام وإنما العبد هو الذي يظلم نفسه وذلك بتعريض نفسه لصفط الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تتكلم الآيات عن جزاء المؤمنين المخلصين فالقرآن مثالي يذكر يثني لضده فبعد أن بيّن الله تعالى حال أهل الهواية الذين أغوى بعضهم بعضا وأنهم يخشرون إلى جهنم وبئس المصير وأنهم يزوقون العذاب الأليم وأنه يقال لهم هذا بما جنت أيديكم وما تزون إلا ما كنتم تعملون بدأت الآيات بالحديث عن الصنف الص الاخلاص عندها اولئك زين. هذا استثناء متصل استثناء ايه بالاتصل المستثنى من جنس الايه المستثنى منه. فهنا قال الا عباد الله المخلصين هؤلاء ليس من جنس قوله احشر الذين ظلموا واسواجه دول صنف تاني خالص ولذلك هنا إلا بمعنى لكن لكن أهل الإيمان لكن أهل الإخلاص بمعنى إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أي إذا ذكر لك حال أهل الجحيم فاسمع إلى جزاء المخلصين وهم غير هؤلاء والمخلص هو الذي أخلص لله في عبادته أخلص لله في توحيده فلم يعبد إلا الله وعمل العمل الصالح ابتغاء برضاة الله أخلص لله فأخلصه الله أخلص كما كان يوسف عليه السلام إنه من عبادنا المخلصين فإحسان يوسف جعله مخلصا وإخلاص يوسف جعله مخلصا فمن أخلص لله أخلصه الله ولذلك تسمى سورة قل هو الله أحد بسورة الإخلاص لأن من قرأها خلصته من النار لأن من فهمها وعد أهل الإيمان بالنعيم المقيم الذي لا تحول عنه ولا خروج منه كما قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا يعني لا يبغون عنها متحولا بخلاف الدنيا مهما كان الإنسان في رغد من العيش طراه يمال يعني الناس اللهمة يتلقوا الناس اللي عندهم فيلل عندهم فيلل فيها كل أنواع النعيم والراحة انت تتمنى تحيش في الجنينة بتاعتها مش في الفيلة نفسها في الحضيق اللي فيها البسين وفيها الشجر والكلام وتعجل عندنا طرح ولا يقولك ده بيغير جو ده رايح مارينة ده رايح السحر الشمال ده رايح شرم الشيء ليه يقولك بغار جو انت تتعجل بغار جو ايه في نعيم. في نعيم لكن يمل يمل الدنيا ملوله لو ان واحد كلفى من الاكلات وتكررت معه عده ايام يعني فضل ياكل مثلا اسبوع ورا كباب ياكل اسبوع ورا بعض ديك مش هيقدر يقرف سبحان يقرف يمل يمل مع ممكن كان يشطه لهذه يتمنى أكله فإذا دامت له هذه الأكلة يمل من الدنيا كده سبحان الله الدنيا ملول ملول أما الآخرة ونعيمها فهو متجدد نعيم متجدد لا تملي منه الزكرة ربنا يقول ليه لا يكون عنه حوة شتمل أبدا لن تملي من هذا النعيم إذن يقول إلا عباد الله المخلص إليك لهم رزق معلوم عطاء عطاء من الله سبحانه وتعالى عطاء واسع من الله سبحانه وتعالى قال أولئك لهم رزق معلوم هذا الرزق يأكلونه بكرة وعشين غر القطع دائم كما قال الله تعالى عن الفاكهة لا مقطوع ولا ممنوع أحيانا تشطاق إلى شيء زوجتك تشطط إلى أكل شيء تقوم انت ربها وتقول ليه مش أواني مش أواني مش, مش أيام الأيام دي. ليه لأن دي بتطلع في الصيف يا عزاب الشيطة تطلع في الشيطة يا في الصيف فغير دائم وحتى لو وجدتها في غير أوانيها تجد طعمها مختلفة تبقى شبه حلوتها أما في الجنة أجيب الأكل خايف منه بتشرب وانت خايف خايف من الأمراض اللي بتسمع عنها الكبد والسرطانات والكلام لقولك ده الميا لناس بتشرب ولو واسم دكاز تبقى أنت جيب الحاجة غصبا عنك وخايف منها وآلاء لكن في الجنة أنهار من ماء غير آسف من خمر اللذات للشاربين من لبن, لبن من, من خمر لذات للشاربين من لبن لم يتغير طعمه من عسل مصفة فإذا هذا هو نعيم الأخرة ولذلك قال أولئك لهم رزق معلوم وبدأ يبين جزء من هذا الرزق فواكنه على التفكر. على التلزم. كأن الله يقول لك بأن طعام اقل الجنة ليس لحفظ الابداء. وانما لتنعهم الابداء. انت بتاكل في الجنة مش عشان ايه? اه? مش عشان تعيش. مش عشان تحفظ جسمك. ده انت بتاكل في الجنة ايه? اه? متعة. لذة. بخلاف حالك الدنيا. انت بتاكل في الدنيا ايه? اه? عشان تعيش. ما كانتش هتموت لكن في الآخرة انت معك وعد أصلا أولا تخش الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموت الموت نفسه موت الموت نفسه هيموت يسبح للموت في صورة كبشة بين الجنة والنار فيناد فزقنا. فيعرفون ثم ينادى على اهل النار يا اهل النار فيشيعبون ضيوع ما هذا انه الموت فيقتل بالموت فيذبح الكبش اللي في صوره الموت اللي في صوره ثم ينادى على اهل الجنه يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا أهل النار خلود الفلا موت أهل الجنة في النعيم خالدون وأهل النار في الجحيم خالدون فإذا إنت معك واحد إنت مش هتموت مش هتطعب مش هطمت أي نعيم في الدنيا منغص أي واحد عيش في طلب في الدنيا وفي نعيم فيش حد في الدنيا مرتاح لغني مرتاح ولا في إيه مرتاح أبدا لن تجد مرتاح على الدواء كما قال أهل العلم ركب الله في الدنيا أربع مناقصات حد فكرهم إحنا قبل كده ها. قبل الموت الفقر الكبر المرض الموت دول أربع مناقصات في الدنيا الفقر المرض الكبر أحد ينجوا من أي حاجة من دي؟ أبدا، لو نجى بمواحدة لم يستمي نقوه لو نجى من الفقر الناس تخافوا من الفقر حتى ربنا كده الشيطان يعدكم الفقر والنبي طب من أمة الإسلام بس لو مشت صح لما الصحابة كانوا خافوا من الفقر فالنبي اللي هم ايه طب ما, ما الفقر أخشى عليك ما الفقرة أخشى عليكم إنه مخافش عن أمة الإسلام من الفائر أمة الإسلام ما تفتقاش وإن أصيبت بمحل وابتلاءات لأنها حادت عن طريق ربه لكن الأصل أنها تفتق ما الفقرة أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتبلككم كما أخشى فالفاق ناس من خلف طب افرض واحد نجم من الفاق مولود ابن باشر في بقو معلاء ده مولود بتمرخ في الفلوس بتاعته لا ينجو من المرض طبصت له واحد عنده ملايين ملايين وانه يمرض ويموت ولا يستطيع ان يمنع عنه المرض ولا ان يمنع عنه المرض فالمال لا يغني عن الصحة المال لا يشتري الصحة يبقى المرض لا ينجو منه طب افرض نجا من الفقر ونجا من المرض لا افطأر ولا مرت هل ينجو من الكبر لا ينجو يبقى معه فلوس مثل ذهبت شهوته فلم يجد لها شهر لم يجي بقى يبدأ يتمدى يروح بقى يلفى عند الدكات يتمنع منه يتمنع منه يتمنع منه يبقى عن فلوس ولا يستطيع أن يأتي بما يشتهيه ليه لأنه ممنوع منه وممنوع منه وممنوع منه ويشيب شعب وينحني الظهر يقدر بقى يشتري الشباب تاني يقدر يدفع فلوسه دي لو عنده مثلا عشرة مليون ولا حاجة يقدر يدفع نص فلوسه دي عشان يشتري شواء الشباب تاني لا يقدر الشباب من الشباب يبقى الكبر من طيب نيجا من الفار بيتمرخ الفلوس أبوه وصحته زي البوم واتشاب بواعد يجري وعد أبو كلهم جايب له عربية جديدة هل يدروا يبقى طالع بيجربة العربية اللي بقول يستجيبها لهم غيرها لهم جديد كلها معربية جديدة تنزل أحدث يجيبها لهم يطلع يجربها يرجع ميتا يبقى نيجا من الفار نيجا من المرض نيجا من الكبر لم ينجو من ايه من ولذلك أول ما تحط رجلك في الجنة نصلاً ما نجعله هو من أهل الجنة أول ما تحط رجلك إن شاء الله في الجنة أمان ده اللي خاف من يتزال في الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهربوا أبداً وأن تصحوا فلا تسقروا أبداً وأن تسعدوا فلا تبأسوا أبداً وأن تحيوا فلا تموتوا أبداً أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً اللهم اجعلنا من أهل الجنة عم. يبقى إذن ما فيش مرقصات. ولذلك تذكر دايماً يا جماعة فواكه الفاكهة الفاكهة ليه؟ عشان انت بتاكل في الجنة مش عشان تحفظ جسمك ولا عشان تعيش انت بتاكل تنعم تلذف فاكهة شر إلى أنهم لا يأكلون ولا يشربون لخفظ أجسادهم من الموت والفناء وإنما يأكلون ما يأكلون ويشربون ما يشربون تلززا بذلك لا لدفع الجوع كما في الدنيا وكما هو الحال في الدنيا أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مقرمون معنى وهم ليس تلحقهم إهانة العزة في طاعة الله وتعز بدخول جنة الله أم من الكافر المقلم الكافر المقلم اللي ربنا قال ومن يهن الله فما له من مقلم الكافر المقلم اللي الملائكة ترد عليه في النار لما يعز يفرق منها تقول له اخسأوا فيها وانا تكون اخسأوا دي كلمة ايه تقلّ الكلب تقلّ الكلب والعزم لله فيتقلّ الأهل المرء يخسأوا فيها كلمة التي تتقلّ الكلب تتقلّهم ليه إهانة إهانة هم من الذين نفسهم هم من الذين نفسهم لكن أهل الكلب نفسهم إهانة لأنهم أعزوا أنفسهم لطاعة الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهو مكرمون أي لا تنحقوا بها هاي المكرمون في البقاء في جنات النعيم طيب لقى الجنة النعيم عشان يجمع لك من النعيمين نعيم القلوب ونعيم الأبداء انت سمع بشوية نعيم الأبداء إلا فواكه والمكرمون هي ما فيش هانة لهم في أبدالهم وإكرام ما بعده إكرام في الفواكه والحاجات اللي بتقدم له وإيه كمان ونعيم القائد لأن ممكن واحد عنده من النعم ولكن عنده ما ينخلص عليه النعم واحد عنده فيل وحواليه بتعطر ومهدد بالقاتل يجي له نوم يتمتع بالفيل اللي قاعد فيها ولا لها ين ولذلك ربنا لما ذكر قريش ذكرهم بنعمتين لإلاف قريش إلافهم رفلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي إيه أطعامهم من جوعه أبلهم لإبناء المسلمين في سوريا اللهم فرج عن المسلمين في حلب يا رب اللهم احرق هؤلاء الذين يحرقون المسلمين في حلب النار اللهم عليك بهؤلاء الكفر وعليك بهؤلاء الشيعة الذين يحرقون المسلمين احياء في شوارع حلب بتشوف منظر الجثث ويالمخرق في شوارع حلب فحسبنا الله نعما وكفي فاذا يجمع الله اهل الجنه بين النعيم نعم القلوب نعيم ونعيم يا نعيم ونعيم الابدان يبقى ينعم بقلبه فلا شيء يهدده عليه وينعم بجسده فتلذذ بالشراب والطعام والفواكه قال في جنات النعيم حلو اي على صدر مت متقابلين ودي من أداب التجابس من أعجاب المجلس إن لو التقابل في مش يدي أفوض بعض لا وإنما يجلسونه هنا أذك على سر متقابلين لإني بعج شوية تسمعين وأقبل بعضهم على بعض فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون هيبدو بيتكلموا مع بعض ويتحاولوا مع بعض على سر يطاف عليهم هم عاديين بقى عاديين على الأسرة بيتكلمون معهم في خدم حواليهم بقى في خدم حواليهم بخدموه من بقى اللي هم الولدان المخلدون اللي ربنا قال عنهم إذا رأيتهم حسبتهم إيه, إيه؟ لؤلؤ المنصور يعني الخ... الخدم اللي بيخدموا على أهل الجنة كأنهم يا جماعة لؤلؤ سيد لؤلؤ السيد اللي بتخدم بقى شكله ايه اذا كان الخدام اللي بمر عشان يسقي الخمر الكلام ده شكله زي اللؤلؤ امال السيد اللي بيشرب بقى ايه اللي قاعد كده في الجنه دي شكله ايه يطاف عليه بكاس من مع يطوف عليه ايردان المخددون بكاس الكاس تطلق على الخمر اذا كان الكاس ممتلئا بكاسا من الخمر والخمر دي بقى مش ازايز بس لا ده نهر انهار انهار من خمر وهذه الخمر تجري بها العيون والانهار تجري في كده له شقه على النيل وخد بالك دي تبقى اغلى الشقق يقول لك كده يقول لك يعني ايه كان اغلى شقه يقول لك الشقه اللي على النيل وخد بالك ابن اللي كانوا قاعدين فيها عرايش خالص يقول لك ايه واللي بيستمتع بالنيل مش اللي ساكن الشقه البواب اللي قاعد تحت قدام العماره لان اللي ساكن الشقه وعاملها كلها فوميه فمبيعوش بقى اصلا او طول النهار قاعد بدور على المالين عشان يستفها وخد لكن مين اللي قاعد يشم الهوا كده تحت قدام العماره واضح فدول بقى مش أنهار بقى مية بس لا بمية وخمر بلبن وعسل أنهار أنهار غير منقطع يطاف عليهم بكهس من معين أي خمر تزري في الأنهار وتزري في العيون طب الخمر دي شكائب سودة زرقة بيضاء بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ما تجيبش تعم ما تجيبش اصداع ما تجيبش وجع في الماطن ما تعملش زرقة في الشفتين ما تعملش الذهاب للعقد ما تجيبش فشل كالوي ولا تجيب تلايف كابدي ولا كلامة خالص ضيطاء لفذة من الشاربين. لا فيها غول يعني ليس فيها ما يصنع مرسهم ولا يوجع متونهم ولا هم عنها ينزفون يعني لا تذهب بعقولهم عقولهم زمهين وعندهم خلص خلص الخدم ام اسره الفواكه بيكلمك بقى عن النساء في الجنه وعندهم قاصرات الطرف العين دول النساء في الجنه قاصرات الطرف يعني ايه يعني قاصره الطرف على زوجها ما بتشوفش اجمل من لا يتجاوز بصرها زوجها تقول لجوزها كده لا أرى في الجنة احسن منك مع أني في الجنة مين الأنبياء ونس أعلى منه في الصلاح لكن زوجها دي عندها هو دي اللي يا بس ودي من صفات المرأة العفيفة المرأة العفيفة التي تقصب بصرها دي خلاف المراه الفاجره الفاسده اللي تلاقيها بتتكلم ممكن تكلم راجل على الواتس تكلم راجل على الفيس تقعد تتفرج على مشاريه الحلاليف واخد بالك الراجل تلاقيه وركه قد ايه خد بالك او تقعد تتفرج على الماتش على اللعيبه هما اللي بيلعبوا خد بالك لا دي, دي مش مش قاصره المرأة الصالحة مجموش غير جزهة بس قاصرات الطرف قال وعندهم قاصرات الطرف أي قاصرات الطرف على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم مصر غير جزهة وذلك لحسنهم وجمالهم فلا تنظر الواحدة منهن إلا إلى زوجها فقط عندهم واسعة الأعين والعرب تمدح المرأة واسعة العين بخلاف المرأة اللي عنها دا يقولك دا مصمارة واخد مالك عنها يمصمارة دا عينها دياء لا العرب كانت تمدح المرأة ليه؟ أنها صاحبة العين الواسعة فعين بمعنى واسعات العين أو الأعين كأنهن ضيط مكنون يعني من ضياط جسمها كأنها لؤلؤ زي لؤلؤ الصافي حتى ورد في بعض الآثار أنها لو لمست سبعين حلة سبعين فستان يرى بياض لحمها من وراء الثياب ويرى بخ صاقها من وراء اللحم تخيل لنا لؤلؤ من صفاء وبياض الجسد كأنهن بيض مكنون مكنون معنى مسطور لا تعبث به الايدين لانها لزوجها بس لزوجها وشفت انت كده زي اللي رايح يشتري تفاح فايليه التفاح, التفاح متسلف وتفاح تاني مضروب في جنبه والدباب بيلعب فيه واخد بالك فتبص تلاقي ايه نفس تروح لهون للمتسلف والمتسلف تلاقي سعره غير اللي مضروب بجنبه وباص منه جده. ليه ده اللي بيتسلف الإيد ملمسوش الإيد ملمسوش يبقى كأنهن ضيض المكنون زي اللؤلؤ المكنون الذي لم تلعب فيه يد ولم تعبس فيه يد لأنهن زوجها بس فقط فقط أصرات الطرفعين كأنهن ضيض مكنون فوأل هذه الآيات أن تعمل الأعمال الصالحة التي تميد وجهك أمام الله أن تعمل الأعمال الصالحة التي تنجيك من عذاب الله أن تعمل الأعمال الصالحة الذي به تنال جنة الله سبحانه وتعالى وتنال هذا النعيم المقيم في الجنة فبعض فوأل هذه الآيات بيان عدارة الحق سبحانه وتعالى في أنه يجزي سيئة ولا وليؤخذ أحد بغير كسمه في الحياة الدنيا وفيها بيان فضل الله تعالى إذ يزي المؤمنين الحسنة بعشر أمثالها إلى أكثر من سبعين ضعف وفيه تقرير البعث وبيان بعض ما يجد فيه من قول وعمل أخيرا وصف لعين أهل الجنة طعاما وشرابا وجنوسا واستمتع أخيرا قبل أن نفارق عن هذا الدرس قبل أن نقتل أبين شيئا لا بد أن نبينه للمسلمين وهو من الأمور المقررة في شريعة الإسلام أنه لا يجوز لا يجوز لأحد أن يسفد دماً حرمه الله سبحانه وتعالى وهذا الذي حصل بالأبس القريب من هذا التفجير الذي حصل في كنيسة من كنائس الطاهرة هذا عمل يخالف الإسلام والذي يبتهم الإسلام بالإرهاب هو كاذب والذي يفعل ذلك على أنها من أفعال الإسلام فهو جاهل يخالف تعاليم الإسلام فالإسلام يحرم سفك الدماء المعصوم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال من أمن مسلما على دمه فقتله فإني بليء من القاتل وإن كان المقتول كافرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من امن مسلما على دمه فقتله فإني بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا أو كلف فوق طاقته من قتل معاهدا او كلف فوق طاقته فلم يرح او لم يلم يرح رائحه الجنه يوم القيامه إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا فالإسلام حرم سفك الدماء ولو كانت لغير المسلمين طالما أنهم يعيشون في بلاد الإسلام كأهل الذمة او المستأمنين أو المعاهدين الذين يدخلون إلى بلاد الإسلام بأمان أو يسمى في زمننا بتأشيرة الدخول او يعيشون في وسط المسلمين لا يجوز أبداً انتهك قرمة هؤلاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين كأن مكرم الصديق ومن بعده كان يوصي قوات قادة الجيش إذا دخلوا بلداً قال لا تقتلوا شيخاً ولا تقتلوا صبياً ولا تقتلوا امرأةً ولا تقتلوا راهباً في كريسته هذا هو الإسلام ما يفعله بعض الشباب من هذه الأشياء فإن هذا يخالف تعليم الإسلام وتفصيل. هؤلاء الذين يغرروا بهم للأسف الشديد يغرر بعض الشباب ويدفعون إلى فعل هذه الأفعال التي تخالف شريعة الله سبحانه وتعالى فالمسلم لا مد يتعلم بنور دينه من الكتاب والسنة وأن يتعلم وأن يصل إلى كلام العلماء لا إلى صفحات النت المشبوهة ولا إلى الكلمات التي تخالف إجماع السنتي للسنة والجمع أردنا أن نبين ذلك ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروم اللهم أحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروب اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد بلاد المسلمين بخير فوفقوا لكل خير ومن أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء وشر وفتنة فأشغله بنفسه واجعل كينه في نحن واجعل تدبيره تدميره يا سمح الدعاء اللهم أصل إذات بيننا وألف بين قلوبنا وأدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في كل مكان واجعل بلاد المسلمين أمناً أماناً سخاءً رقاءً يا رب العالمين قلتنا نود استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته